بسم الله الرحمن الرحيم وما آمن معه إلا قليل سينز تقدم قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين تلاوه مباركة لسورة هود ألا بعدا لعاد قوم هود مع الدعاء اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا بصوت الشيخ مشاري بن راشد لعفاسي إن ربك فعال لما <تصفيق> من صلاة التراويح والقيام لعام 1431 للهجرة إن ربك فعال لما يريد والآن نترككم خاشعين مع التلاوة